قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قد قدمنا الكلام عليه في سوره الروم في الكلام على قوله تعالى وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث الآية وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحد وأوضحنا فيه التفصيل بين النظم الوضعية وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون قوله جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا كقوله تعالى واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الشيطان أضل خلقا كثيرا من بني آدم جاء مذكورا في غير هذا الموضع كقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس وقد قال إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كن ذريته إلا قليلا وقد بين تعالى أن هذا الظن الذي ظنه بهم من أنه يضلهم جميعا إلا القليل صدقه عليهم وذلك في قوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين كما تقدم ايضاحه وقرا هذا الحرف نافع وعاصم جبلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام وقراه ابن كثير وحمزه والكسائي جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام وقرأه أبو عمرو وابن عامر جبلة بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام وجميع القراءات بمعنى واحد أي خلقا كثيرا قوله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من شهادة بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقوله تعالى في فصلت.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 وبينا هناك أن آية ياسين هذه توضح الجمع بين الآيات كقوله تعالى عنهم ولا يكتمون الله حديثا مع قوله عنهم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون قوله تعالى ننكسه في الخلق اي نقلبه فيه فنخلقه على عكس ما خلقناه من قبل وذلك انا خلقناه على ضعف في جسده وخلو من عقل وعلم ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال الى حال ويرتقي من درجة إلى درجة، إلى أن يبلغ اشده ويستكمل قوته، ويعقل، ويعلم ما له وما عليه. فإذا انتهى، نكسناه في الخلق، فجعلناه يتناقص، حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي، في ضعف جسده وقلة عقله. وخلوه من العلم وأصل معنى التنكيس جعل أعلى الشيء أسفله وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الآية وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الآية على أحد التفسيرين وقوله تعالى في الحج: ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وقوله تعالى في النحل ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وقوله تعالى في سورة المؤمن ثم لتكونوا شيوخا وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النحل وقرأ هذا الحرف عاصم وحمزة ننكسه بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس وقرأه الباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة مضارع نكسه المجرد وهما بمعنى واحد وقرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر افلا تعقلون بتاء الخطاب وقرأه الباقون افلا يعقلون بياء الغيبة قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون وذكرنا الأحكام المتعلقة بذلك هناك قوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قد قدمنا الآيات الموضحة له بسورة النمل في الكلام على قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الآية وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقوله تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة النح في الكلام على قوله تعالى خلق الإنسان من نطفه فإذا هو خصيم مبين وكذا قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى قوله وهو الخلاق العليم فقد بينا الآيات الموضحة له في سورة البقرة والنحل مع بيان براهين البعث وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قدمنا ايضا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون وبينا هناك أن الآيات المذكورة لا تنافي مذهب أهل السنة في إطلاق اسم الشيء على الموجود دون المعدوم وقد قدمنا القراءتين وتوجيههما في قوله كن فيكون هنالك بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية تفسير سورة ياسين كما وضعه المؤلف ويكون لقاءنا القادم وما بعده في تفسير سورة الصافات إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته